بوك تو تريفيت إنيا واحد وثلاثون واحد وثلاثون نا ريستورانت تراث في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة دوة <تصفيق> إنيا antipasti من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات دو 1 سلطه من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه دو 1 سوب من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه دوه 1 امبلسير من فضلك الحلوى من فضلك الحلوى دوه 1 اكولوره م ايك من فضلك واحد ايس كريم مع كريمه من فضلك واحد ايس كريم مع كريما دوا فروتا او سي دياث من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنه ني دوام ت هام مونجيس من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر نادوامت حم تريك من فضلك نريد ان نتغدى من فضلك نريد ان نتغدى نادوامت دارم من فضلك نريد ان نتعشى من فضلك نريد ان نتعشى چفار تونی پر منجس ماذا تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور سيميت ت وگلا م مارمالات و میلت خبز حمام صامولي مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل Toast me salam ve diaf? Khubza toast ma sujuk wa jubna? Khubz toast ma sujuk wa jubna? 1 vezə t zier? Bayda masluqa. Bayda masluqa. 1 vezə t skuqu sy? بيضه عيون بيضه عيون 1 اومليت اومليت اومليت يلوتم ايفه 1 كوس من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك واحد زبادي اخر يلوتم كريب و بيبر من فضلك ايضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل يولتم ايفه ن كوت اوج من فضلك كوبايه ماء اخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى